من المقدمات المنطقيه وما يتعلق به من ادراك واقسامه جعل المصنفون الادراك مقسما الى تصور وتصديق وهما قسماه العلم العلم مقسم الى علم تصور وعلم تصديق ثم قسم التصديق الجازم الى انواع الى علم واعتقاد وهذا باعتبار الجزم والى ظن ووهم وشك وهذا باعتبار عدم عدم الجزم وبقيا بقيه تتعلق به ببحثنا قال زركشي في البحر المحيط الإدراك بلا حكم تصور ومع الحكم تصديق هذا المشهور عند اهل الاصول كما ذكرنا لكن مجموعهما أو الحكم وحده فيه خلاف الذي هو مذهب الحكمة ومذهب الرازي فذهب القدماء الى أنه الحكم يعني فقط والتصديق بسيط واختار الإمام فخر الدين الرازي أنه المجموع يعني الاربع التصورات ومال إليه الشيخ تقي الدين في شرح العنوان تقي الدين صاحب الاحكام يعني رجح مذهب مذهب الرازي ولو يذكر هنا العله وان ذكرها في الشنيف قال وهذا اقرب وانسب الى ما ذكرناه من جعل العلم المقسم الى تصور وتصديق مجرد الادراك وكذلك مجرد الإدراك هو المقسم الى تصور و تصديق ليكون كل واحد من قسميه او ليكون كل واحد من قسميه ادراكا يتميز احدهما بعدم الحكم تقيدا والآخر بالحكم مقيدا فاين كل منهما تصور الا أن احدهما مقيد ب بعدم الحكم والآخر مقيد به بالحكم وهذا الذي ذكره المصنف الذي هو صيوطه تبع للصاحب الاصلي والإدراك دون حكم هذا ب عدم القيد ومعه هذا معه مع القيد اذا المقسم هو الادراكه ينقسم إلى تصور لكن بشرط عدم الحكم وينقسم إلى تصديق وهو بشرط وهو أن يكون مع مع الحكم قال وهو جهل يعني الادراك وهو جهل ان كان جازما غير مطابق كان جازما غير مطابق ومعلومنا أن الادراك ادراك الشيء على غير ما هو عليه يسمى ماذا يسمى جهلا مركبا ادراك الشيء على غير ما هو عليه فادرك حينئذ الشيء ولم يكن مطابقا لما في نفس الامر لم يكن مطابقا للواقع حينئذ نسمى جهلا مركبا وحينئذ يكون قد خص هنا الجهل بكونه جهلا مركبا لكن تقييده بالجازم هذا في اشكال وهو جهل ان كان جازما غير مطابق وتقليد يعني ادراكه مع الحكم يسمى تقليدا ان طابقه وان لم يكن لموجب ان طابقه الواقع كما ذكرنا بالأمس أن المقلد يعتقد ان صلاه الضحى مندوبه وان هذا يسمى تقليدا سماه سماه تقليدا لكنه لغير موجب أو لموجب ليس هو المراد به في حد العلم وعلم اذا تقليد ان طابق وان لم يكن لموجب وعلم إن كان لموجب لكنه قيده هنا وهو الذيعناه او نسبه لي الفخر الرازي فيما سياتي في حد العلم ان كان لموجب ثم قيد هذا الموجب بنوع دون آخر اخر عقلي او حسي او مركب منهما فان كان لهذا النوع فان اذا علما ان كان لموجب ليس عقليا وليس حسيا أو مركبا منهما فان لا يكون علما بل يكون شيئا آخر قال او مركب منهما وهو المتواترات قال وان لم يكن جازما اذا يقابل الجازم ان لم يكن جازما فإن تساوى طرفاه فهو الشك وإلا إن لم يتساويا فالراجح ظنن صادق إن طابق أو كاذب إن لم يطابق إذًا الظن قد يكون صادقا وقد يكون كاذبًا والمرجوح وهم مرجوح وهم قال ولا يرد قول القائل اعتقاد المقلد حال إذًا قسم لك زركش في البحر ما يتعلق به بالادراك سواء كان جازما أو غير جازم فادخل حينئذ التقليد وادخل الجهل الذي هو الجهل المركب وادخل كذلك ما يتعلق بالعلم وما يقابله وهو الشك والظن بقسميه المطابق غير المطابق والوهم ثم قال ولا يلد قول القائل اعتقاد المقلد حادث اعتقاد المقلد حادث وكل حادث لا بد له من من سبب وهو كائن لموجب إذا كان التقليد لا يكون إلا لسبب اذا هذا السبب هو الموجب هو الموجب هل اذا صار ماذا صار علما ونحن قد اخرجناه عن العلم وجعلناه داخلا في حيز الاعتقاد فكيف يقولون في الاعتقاد له بالموجب لاننا نقول الجواب المراد بالموجب ماذا كرنا يعني إما عقلي وإما حسي وإما أن يكون مركبا منهما والمتواترات واعتقاد المقلد ليس عن برهان حسي أو عقلي أو مركب منهما اذا الموجب يختلف على كلامي هنا الموجب يختلف فما كان الموجب الذي هو السبب المقتضي للحكم إن كان عقليا أو حسيا أو مركبا منهما فهو علم وإلا فقد يكون تقليدا قد يكون تقليدا يعني قد ياخذ المقلد الحكم بدليل ويفهم الدليل قد يشذ ويفهم يفهم الدليل حينئذ اخذ ال حكم هنا بدليل موجب لكن هذا الموجب لا يكون عقليا ولا حسيا ولا مركبا منهما قال واورد بأن الشك تردد لا حكم فيه الشك تردد لا حكم فيه فكيف يورد في قسم الحكم وايضا فالوهم ينافي الحكم بالشيء واجيب على الخلاف الذي ذكرناه سابقا واجيب بأن الشك له حكمان مستويان يعني الشاك هل هو حاكم او لا الواهم هل هو حاكم ام لا قلنا الصحيح ان الواهم حاكم بمعنى انه ما لا قد حكم بكون المرجوح ليس بحكم لأن الحكم تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي فمن رجح بكون صلاة الوتر مندوبة حكم بكون صلاة الوتر ليست واجبة ومن عاكس بالعكس من رجح كون صلاة الوتر واجبة حكم بكون صلاه الوتر ليست ها مندوبه هكذا اذا حكمت بكذا حكمت به قد يخطر وقد لا يخطر كما ذكرنا سابقا قد يكون ماذا خاطرا وقد لا يكون خاطرا اما الشاك فكثير أو بعض الاصوليين جعلوه من قسم الحاكم واو لا يتصور فيه انه قد حكم لكن لو قيل من باب التوسع ان الشاك حاكم من اجل ادراجه في القسمة لأن الظان حاكم والواهم حاكم ما بقي إلا الا الشاك فجعله من باب ماذا التكمل لا اشكالا فيه يكون باب التوسع والا عند التحقيق هو ليس بحاكم ليس ليس بحاكم الا اذا كان الشك هو بعينه الوقف وكان ناتجا عن أدلة حينئذ يسمى حكم يعني نظر في الادله فساوى عنده الامران فقال توقف حينئذ هذا التوقف يسمى حكما اما مجرد التردد في الأمرين في الامرين يقول هذا لا يسمى ليسما حكما لكن جرى هنا كشيخ الامير رحمه الله تعالى في النثرين مثل الورود إلى أن الشاك يعتبر حاكما واجيب بان الشاك له حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض بدل عن النقيض الآخر بالعكس عاد يتصور لو نظر في الويتري هل هو مندوب او واجب فجوز الامرين جوز الأمرين حينئذ يجوز أن يحكم بكونه واجبا وجوز ان يحكم ب بمقابله ليس في نفس الوقت يعني اما هذا وإما اما ذاك وحينئذ يسمى حاكما بهذا الاعتبار لو تاملت فيه ودققت النظر وجدت انه ليس ليس بحاكم اين الحكم هنا ليس فيه اثبات ولا نفي وانما لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بما يقابله قال والظن حاكم ويلزم منه وجود الوهمي وحكمه بالطرف الاخر يكون مرجوحا وظهر أن الشاك حاكم وكذلك الواهم الواهم حاكم لا شك قال نعم جعلهم التقليد الجازم المطابقة لا لموجب لا يعم انواع التقليد بل يخص الصحيحه منه يعني هذا اراد لانه مر ان التقليد أن التقليد الجازم المطابق لا لموجب هذا اختص بالصحيح بالصحيح وام التقليد الفاسد فليس بداخله حينئذ الزركشي وكانه يعترض قل المفروض والاصل أن يعرف التقليد مطلقا فيشمل حينئذ التقليد المذموم الصح الصحيح والتقليد الفاسد كما مر معنا في حد النظر قلنا النظر الصواب انه يعرف بتعريف في عام فيشمل النظر الصحيح والنظر الفاسد وكذلك الشأن هنا في ماذا فيما يتعلق بالتقليد حينئذ تقييد بالجازم المطابق أخرج غير المطابق حنيذ لا يدخل فيه في في الحد وجعل هو الحكم الجازم من غير مطابقه لا يعم انواع الجهل بل يخص المركب والذي يظهر لا بد من تعميم إذا عرفنا الجهل فناتي بتعريف يشمل ماذا الجهل المركب والجهل البسيط وأما ان نخص المركب دون البسيط حنيذ قد أخرجنا نوعا من انواع الجهل فلا يكون الحد جامعا ليه لانواعه وان كان مانعا قال بل يخص المركب ويخرج عنه الجهل البسيط الذي هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم كما سياتي قال وسم الدارمي من اصحابنا الوهم تجويزا يعني سماه تجويزا باعتبار ماذا باعتبار أنه يجوز أن يقدم المرجوح على الراجح أو بالعكس لأننا لو نظرنا في الراجح والمرجوح هذا باعتبار المتكلم ليس باعتبار المساله نفسها فمثلا ما رجح ان الوترا مندوب حينئذ ندبيه الوتري راجحه عندي وجوب الوتري مرجوح عندي لكن عند غيري وجوب الوتري راجح مندوب مندوبيه الوتر مرجوحة إذا اذا باختلاف ماذا باختلاف الناظر ليست مطلقا كلما قيل بكون الوتري مندوبا حينئذ صار راجحا عند كل احد لا عند الاحناف مرجوح وعند غيرهم يعتبر راجحه اذا المرجحيه والراجحيه تختلف باختلاف النظر وباختلاف الناظرين ولذلك ليس بحكم عام على على كل أحد ولذلك صار فيه معنى معنى التجويز يجوز ان يرجح هذا دون دون ذا قال النووي وعند الفقهاء الشك والظن مترادفان هكذا أطلق النووي بأن الشك والظن متراجح مترادفان بمعنى أن الشك يدخل فيه الظن الشك يدخل فيه الظن بمعنى انه يشمل طرفين الطرف الاول التساوي الطرف الثاني أن يكون احده احدهما ارجح من الاخر الاول لا شك انه يسمى شكا والثاني يسمى عند الاصوليين ظنا ولا يسمى شكا لكن عند الفقهاء يسمى يسمى شكا اذا كل ظن شك عند الفقهاء وليس كذلك عند عند الاصوليين حينئذ اذا جئت تتبحث اذا جئت تبحث في مسائل تتعلق بالفقهيات فلا تنظر في كتب الفقه الاصول وتاخذ تعريف الشك وتعرف به ما تشرحه في كتب الفقه بل لابد من النظر في استعمالات الفقهاء بل علم الفقه على جهه العموم وعلم الاصول على جهه العموم ثم تباين بينهم هذا لا لا يسلم منه مذهب من المذاهب الاربعه واقول هذا عن علم بانه لا يسلم مذهب من مذهب الأربعة على أن ثم تفرق بين العلمين لا يك قد تجد ان الذي يقرر في أصول الفقه بعينه يقرر في في الفقيه بل لابد من التغير في في المصطلحات بل حتى تعريف الفقه كما مر معنا في اول شرح الزاد انه يختلف الفقه عند الفقهاء ليس هو عين الفقه عند عند الاصوليين فثم فرق بين بين النوعين فينظر فيه في كل بيبي على كل انه وقال عند الفقهاء الشك والظن مترادفان هل أراد الفقهاء فقهاء الشافعية ام أنه عام ظهر انه مطلق لانه كذلك عند الحنابلة فراد به المذهب عندهم في بعض استعمالاتهم وكذلك عند غيرهم من الشافعية وغيرهم لكن الزركشي تقد الإطلاق نووي كلامه أن الشك والظن مترادف مطلقا يعني في أول الفقه من اول الفقه الى اخره يعني فيما يتعلق بالاحداث والطهارة والطلاق والى آخره شك في البيع شك في الاجاره شك في الطلاق والخلع إلى اخره كذلك شك في الطهارة شك في الحدث فظاهر كلام النووي العموم والزركة هنا انتقده وقال قلت وهذا إنما قالوه في الاحداث لا مطلقا يعني كانه يستدرك على النووي ان قولك ان الشك والظن مترادфан ليس على اطلاقه بل هو في الاحداث فقط يعني فيما يتعلق بالطهارة واما ما عداه فثم تفرقه بين بين النوعين هذا كذلك ينظر فيه بمعنى انه يتانا لان هذه للصلاحات قد يصلح بعضهم ويلتبس عليه أن الفقهاء عمموا الامر فأخذ كلام النووي هنا فعمم أن الشك والظن مترادفان مطلقا فقد يستعمل الترادف مطلقا فينظر في حال كل شخص على على انفراده قال قلت هذا إنما قالوه في الاحداث لا مطلقا الا تراهم يقولون الطلاق لا يقع بالشك الطلاق لا يقع بالشك يريدون التساوي أو المرجوح الذي هو التساوي الذي هو الشك عند الاصوليين أو المرجوح الذي هو الوهم وأما الظن فهو معتبر في الطلاق فهو معتبر والا فهو يقع بالظن الغالب ولكن قد يقال بان النووي معنى الظن الغالب إن عنا ماذا اصل الظني وفرق بين اصل الظني وبين الظن الغالب الظن الغالب هذا حتى بعض من يفرق بين العلم والظن يجعله قريبا من العلم فيسمى يسمى علما الظن القوي ال... ال... الذي قوي وصار غالبا حينئذ يسمى ماذا يسمى علما عند عند بعضه اذا ثم فرق بين الظني وبين غلبة الظن زيادة الظني هذه تفارق الظن قال الا ترهم يقولون الطلاق لا يقع بالشك يريدون التساوي أو المرجوح وإلا فهو يقع بالظن الغالب كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف قال الدارمي ومن قال بهذا لعلهم اراد قول النووي ومن قال بهذا يعني الشك والظن مترادفان يسمى الراجحه غالب الظن سمي الراجح اذا النووي لعلهم أراد أن الظن والشك مترادفان وليس الشك وغالب الظن بالترادف فانما غالب الظن هذا الصلاح خاص فلا يدخل تحت الشك وإنما الذي يدخل تحت الشك هو اصله اصل الظن اذا فرق بين العبارتين فهل يقال الشك والظن مترادفان مطلقا فدخل فيه غالب الظن او المراد بالشك والظن مترادفان ما سوى غالب الظن قيل وقيل واللوض محتمل وللصلاحات يرجع فيها الى الى المذاهب والى اصحاب من صنفه فينظر فيه تصنيفي على جهه الخصوص لكن على جهه القواعد العامه نقول ثم فرق عند الاصوليين بين الشك والظن وعند الفقهاء بعضهم يدرج الظن في في الشك وهذا الذي يقعد ويؤصل ثم للاستعمال كما ذكرنا يختلفون فيه قال الدارمي ومقال بهذا يسمى الراجحه غالب الظن ثم رجح أن مستوى والطرفين هو الشك والراجح ظن والزائد في الرجحان غالب الظن اذا ثلاثه اقسام شك وظن وغالب ظن عند الفقهاء على كلام الدارمي أن الشك والظن مترادفان وأما غالب الظن فليس بداخله اذا انتبه الى هذه الفائدة والظن الغالب لا شك انه اقوى من مجرد الظن لأن فيه زياده فيه زياده يقين واذا كان كذلك حينئذ إذا تعارض ظن وغالب ظن الثاني مقدم على الأول إذا لم يكن ثم ترجح إلا بهذا السلوك انتهى كلامه حمده تعالى وقال في موضع آخر الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين طرفان عندنا راجح ومرجوح كذلك المرجوح هو الوهم والراجح هو الذي سمى ظنا هذا الترجيح لابد ان يصحبه اعتقاد لابد ان يصحبه ماذا اعتقاد فالذي رجح هذا القول على هذا القول رجحه بماذا اعتقد في قلبه ارجحيه هذا القول على مقابله على نقيضه حينئذ لابد مماذا لابد من اعتقاد يصحبه بد من اعتقاد يصحبه قال هنا اظنه هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقاد الراجح والرجحان وتقاربا الراجح هذا تسمية للقول ذاته المتقدم كمندوبيه الوتري كما ذكرنا الرجحان هو التجويز الرجحان هو هذا مصدر ولذلك اظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الأمرين قل هذا ضعيف لماذا لانه أطلق اطلق المصدر واراد به ماذا أراد به اظن فالظن ليس هو التجويز الظن هو القول الراجح كونك تجوز بين القولين يجوز أن يكون هذا يجوز ان يكون هذا يسمى ماذا يسمى ترجيحا يسمى تجويزا واما الظن ماذا القول ذاته الذي تسميه راجحا اذا فرق بين بين التجويز وبين الترجيح وبين الرجحان فهنا اذا فرق بين هذه الانواع لكن قد يطلق الرجحان ويراد به الراجح كما عبر في نظم العمريطي هناك وكذلك صاحب الاصلي وظن تجويز امرئين مرجحا لاحد الأمرين هذا فعل الفاعل وليس هو الظن الظن بعد التجويز ما الذي يحصل يكون قول راجح هو القول المقدم هذا القول المقدم سبق به بالتجويز ايهما الظن القول الراجح وليس هو التجويز ليس هو هو التن لكن يتوسعون في العبارة كما ذكرنا سابقا مرارا أن الحدود والمصالحات قد يقع فيها شيء من, من التوسع قال وكذا رجحان الاعتقاد هذا كله يعتبر من من الظن أو هو الظن أولا الاعتقاد الراجح ثانيا رجحان الاعتقاد هذا هو مسمى الظني وهو المراد بالظني لا لا اعتقاد الراجح او الرجحان الاعتقاد الراجح لا اعتقاد الراجح أو الرجحان لماذا هل المراد بمسمى الظني عين الاعتقاد ام المعتقد أيهم المراد المعتقد او الاعتقاد الاعتقاد هذا نوع من العلم بمعنى أنه لو قيل بان الاعتقاد الراجح او الرجحان هذا هو مسمى الظني لن تفا ان يكون الظن هو الاعتقاد الراجح بل صار هذا نوعا من من العلم وليس هو المراد ولذلك فرق بين العبارتين أن نقول الاعتقاد الراجح اعتقاد الرجحان الاعتقاد الراجح اعتقاد الراجح فرق بين عبارتين فرق بين بين العبارتين الاعتقاد الراجح هذا ماذا هو الظن اعتقاد الراجح ليس هو الظن بل هذا من قسم الاعتقاد هو داخل في ماذا في الجزم ولذلك مر معنى في اوائل الدروس ان الصحيح أن الظن ان ان الفقهاء وان قيل انه من قبيل الظنون الا أنه يجب العمل به وقضيه وجوب العمل به أو العمل بالظن هذا يقين وهو علم فصار حنين ماذا؟ صار العلم بالظن أو صار العمل بالظن مقطوعا به فانقلب حينئذ الفقه كله الى إلى المعلوم وليس الى المظنون كما قال الرازي وغيره على كل قال هنا الظن هو الاعتقاد الراجح وكذا رجحان الاعتقاد لا اعتقاد الراجح الفرق بينه وبين الاول أو او الرجحان فاعتقاد الرجحان لما في نفس الامر اما محقق عن برهان وهو العلم وهو العلم وهو التقليد والجهل فهو متعلق نفس الرجحان وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه يعني هو شيء واحد وليس ثم تقابل بين بين امرين فاذا اعتقد الراجح اذا هذا الاعتقاد ليس مقابلا لي لشيء اخر فليس عندنا طرف وعندنا نقيض له فانتفى الظن فانتفى الظن واما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان هذا الرجحان الاعتقاد اذا الراجح يصحبه اعتقاد والمرجوح يصحبه اعتقاد رجحت اعتقادا على اعتقاد فإذا اعتقدت فصار شيئا آخر هذا الذيعنه رحمه الله تعالى قال وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان الا ان احدهما أرجح في نظره فالاول قد يكون موجودا في الخارج واما الثاني فلا يتصور إلا في الذهن كما ذكرنا في النقيضه السابقه انه لا يشترط فيه أن يكون بالفعل بل قد يكون بالقوه وقيل في حد الظن تجويز امرين احدهما اقوى من الاخر حرم التجويز فيه نظر ونقض بالجزم تجويز أمرين وليس بظن وقيل تغليب أحد المجوزين وفيه اجمال لأن التغليب إما في نفس المجوز وإما في نفس الامر وقد يكون جزما وقد لا يكون مر معنا الخلاف في في هذه المسائل كلها قال والثاني قريم وقال الآمدي أخيرا إنه ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الاخر من غير قطع وتاره قال إنه ترجح وقوع أحد ممكنين على الاخر من غير قطع من غير قطع يعني من غير من غير جزم اذا حصل ترجح أحد الممكنين على الاخر بالقطع صار علما ولذلك قال وقوله من غير قطع يعني عند ذكر الاحتمال إلا أن يريد من غير قطع بالترجيح حينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاد وهو الحق وبين الرجحان المعتقد أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظنا اذا فرق بين بين العبارتين ولذلك عرف الجرجاني الظن بالتعريفات بالتعريف تعريفات قال الظن هو الاعتقاد الراجح ما احتمال النقيض وأما ترجحان الاعتقاد فهو ترجيح المعلوم ثبوته على ما, على ما لا يعلم ثبوته هذا ما يتعلق بي تكملة مما ذكرنا سابقا ومر معنى أن ان التقسيم الصحيح لهذه الانواع المذكورات من العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم انها لا تقسم باعتبار التصديق أو الحكم وان كان له وجه صحيح وإنما الأدق هو ما اختاره صاحب التحرير تبعا لعض عضد الدين الهيجي وغيله من كون القسمة إنما يكون موردها ما عنه الذكر الحكمي وهذا اولى باعتبار ما, ما ذكرناه ولذلك قال في التحرير ما عنه الذكر الحكمي اما أن يحتمل متعلقه النقيضه بوجه أو لا اما ان يحتمل النقيضه بوجه أو لا ثاني العلم والأول الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره قلنا لا يشترط ان يكون بالفعل لو قدره او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول الذي يحتمل النقيض الراجح منه ظن والمرجح وهم والمساوي يشك وعلم بذلك حدودها وقال في الشرح اعلم أن الذكر الحكمي قالوا الذكر والذكر كما مره يعني هل ما يكون في القلب يعبر عنه بكسر الذال أو انه يختص به بضمها منه من فرق ومنهم من سوى منه من فرق قال ما يذكر باللسان يعبر عنه بالذكر كسر الذال وما يذكر بالقلب يعبر عنه بضم الذال فيقال الذكر وهذا محله النفس وهذا مر معنى انه كلام الفراء ورجحه ابن مالك رحمه الله وهو أولى إذا لم يكن ثم تعارض بين النوعين ثم نقل صحيح متقلد في لسان العرب فالتفرقه اولى وأما الاكثر فقد سووا بين الأمرين فما يكون باللسان يقال فيه ذكر وذكر وما يكون بالقلب يقال فيه ذكر وذكر اذا لا اشكان فيه عبارتين قال اعلم أن الذكر الحكم هو الكلام الخبري تخيله او تلفظ به تخيله بمعنى انه ماذا ما يسمى بالحديث حديث النفس أو الكلام النفسي هو معتبر وموجود لكن هل هو مسمى الكلام او لا قلنا هذا فيما مر انه باطل لكن ما يكون في النفس تخيل زيد مسافر نطق به زيد مسافر اذا كل ما نطق بشيء فالعصر فيه أنه سابق يتخيله حينئذ ما عنه الذكر الحكمي نقول إما أن يتخيله في النفس واما أن ينطق به فاذا قلت زيد قائم أو ليس بيقاع فقد ذكرت حكما قيام زيد عدم قيام زيد هذا حكم يسمى ماذا يسمى حكما وهو الذكر الحكمي وهو الذكر الحكمي وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري اذا الجملة ذاتها سواء نطقت بها أو ما كان في النفس هو ماذا الذكر الحكمي ما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الجملة ومفهوم الجملة زيد قائم ماذا ثبوت القيام لزيد زيد ليس بقائم نفي القيام أو عدم قيام قيام زيد اذا مضمون الجملة الذي سميناه سابقا في كلام صاحب الابهات الخبر ومضمون الخبر الخبر هو الذكر الحكمي وقد يكون في النفس ما بتوسع وما عنه الذي هو مضمون الخبر مدلوله هو الذي عبر عنه بما عنه الذكر حكمي اذا التقسيم ليس لذات الخبر وانما لما دل عليه الخبر هذا الذي يعتبر ماذا هل يحتمل النقيض او أما اما اللفظ فلا يحتمل النقيض اللفظ لا يحتمل النقيض وانما مدلوله هو الذي يحتمل النقيض أولا لا إذن التقسيم يكون باعتبار ماذا باعتبار مضمون الخبر يعني مدلول الخبر وهو الذي عبر عنه ما يعني معنى هو مدلول لمعبر عنه به بالذكر الحكمي المراد بالذكر الحكمي هنا أو الذكر الحكمي اللفظ زيد قائم ذات اللفظ التركيب كلمتان وقد يعبر تجوزا بالذكر الحكمي عما يكون في النفس وهذا كما ذكرنا لا يسمى كلاما لا يسمى كلام لكن قد يستحضر في قلبه مساله ما زيد قائما زيد مسافر هنا هذا عبر عنه بكونه ذكرا حكميا لكن هل يسمى كلاما لا يسمى كلاما تبينا عل هذا فيه شيء من الاشعريه وتوسع فيه في هذه العبارة لكن لا نجادل في مثل هذه الامور لانه لا ينبني عليهم معتقد ونحويا قال رحمه الله تعالى فقد ذكرت حكما يعني بالجملة وهو الذكر الحكم وما عنه ذكر الحكم هو مفهوم الكلام الخبري قال القاضي عضد الدين الذكر الحكم ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي وانما لم يجعل الحكم مورد القسمه لالا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها عندما منع مقارنتهما للحكم قال القاضي عضد الدين وإنما جعل أو جعل المورد ما عنه الذكر الحكم دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا لاعتقاده ولا حكم للذهن فيه ثم ذكر الانواع قد مرت معنا في شرح الكوكب المنير ولكن هنا عرضنا الاشاره إلى أن التصحيح يكون باعتبار هذا المعنى ثم قال الناظم رحمه تعالى بعد ذلك مبينا حقيقه حد العلم فقال الفخر حكم الذهن ايد الجزم لموجب طابق حد العلم ثم ضروري يراه يسفر وابن الجوين نظري عسير ثم عليه الاكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون ثلاث مسائل تتعلق بالعلم أولا حقيقة العلم ثانيا هل هو ضروري ام نظري ثالثا هل يتفاوت أو لا يتفاوت المساله الأولى اشار اليه بقوله حد العلم أخره الفخر الفخر الرازي بين هنا في هذا التعريف ما ذكره ضمنا سابقا لأنه مرة فيما سبق انه ذكر ما يقابل الاعتقاد وعرفنا أن الاعتقاد قسم للعلم او قسيم له قسيم للعلم قسيم للعلم لي ليس قسما لي للعلم فإذا عرفنا الاعتقاد عرفنا العلم واذا عرفنا العلم عرفنا الاعتقاد لكن اراد هنا ان يميز العلم عند عند الفخر الرازي وكما ذكرته مرارا أن هذه التعاريف التي تذكر للعلم في أصول الفقه وفي غيرها كلها الصلاحيه بمعنى أن راي الفخر الرازي في حقيقة العلم كذا ولذلك يختلفون ولذلك اما المعنى اللغوي فهو مغاير وأصح ما يقال في تعريف المعنى اللغوي انه إدراك المعنى أو ادراك المعاني دون قيد حينئذ ما هو العلم هو ادراك المعاني مطلقا دون تفصيل دون تفصيل يدخل فيه ماذا هذا المعنى المفرد وهو التصور والمعنى المركب الذي هو مركب تام الذي هو التصديق على هذا القول فالصحيح أن العلم والمعرفه مترادفان هذا هو الصحيح أكثر أهل اللغة على هذا وإنما حصلت التفرقه بين من نظر إلى الاشتقاق أو إلى اقوال بعض من جعل العلم له حقيقة الصلاحيه وأما في لسان العرب فلا يفر وإن وينفرق من حيث العمل نعم لكن ليس كل ما فرق بين لفظين من حيث العمل في التعدية والنصب بنفسه أو بحرف إلى اخره فرق في ماذا في في في المعنى وانما النظر يكون باعتبار يكون اعتباري العمل فقط كذلك ولذلك عالمة اعلمت بينهما فرق في العمل صحيح لكن المعنى واحد كونه يتعدى بالهمزه الى مفعولين او ثلاثه قل هذا لا يخرجه عن اصلي اذا التفرقه في العمل لا تسلزم ها في في المعنى بخلاف ماذا بخلاف الوزن خلاف الوزن ولذلك مر معنى أن منه المرجحات لكون القسمه ثلاثيه في الماء قلنا الطاهر والطهور بينهما فرق في ماذا في الوزن وهذا هو الصواب قلنا الطهور مغاير للطاهر اذا الطاهر غير الطهور في لسان العرب الطهور هذا فيه تعدى والطاهر هذا في نفسه اذا العرب غايرت بينهما باعتبار الصيغه وهذا موجود في لسان العرب هذا موجود في لسان العرب اذا هذا له اثر وهذا ليس له أثر فإذا رتب الشارع الحكم على الطاهر اذا هذا غير ليس له أثر والطهور هذا له اثر اذا فرق بينهما بخلاف العمل قد يكون العمل متغاير بين اللفظين واللفظ واحد لا يفرق بينهما في في المعنى لأن الطاهر والطهور مادتهما واحدة الطاء والهاء والراء واما المعرفه والعلم الماده مختلفة ولكن قد يفسر العلم بالمعرفة وقد تفسر المعرفه بالعلم ولا اشكال فيه ولا إشكال بل هي عينها بل هي اذا الصواب القاعده هنا أن العلم الذي يذكره أهل الاصول في الحقائق أو التعريفات ليس هو العلم في لسان العرب ثانيا الصحيح أن المعرفة والعلم مترادفان وانما اكثر أو اشد ما تمسك به من فرق بينهما وقد نص بعض ائمه اللغه كما سياتي الاكثر على التفرقه لانه يقال عالم ولا يقال عارف يعني الله عز وجل يوصف بماذا بالعلم ولا يوصف بالمعرفه قالوا يقال عالم ولا يقال عارف نقول يقال عالم عليم ولا يقال عارف لا لكون الدليل العقلي لا يدل على ذلك وانما المرد إلى ماذا الناس فالصفات توقيفيه بمعنى ماذا موردها النص فجاء اللفظ بكونه عالما عليما ولم يريد بكونه عارفه اذا التوقف هنا لا لكونه مترادفه ليس إذا جاء اذا جاء الوصف في الشرع وصف الباني جل وعلا بصفه ما لها رديف في لسان العرب لا يجوز ان ناتي بهذا الرديف فنعبر عما اراد الله عز وجل بهذا اللفظ هذا الاصل فيه وان توسع بعضهم من باب الاخبار الاخير لكن الاصل ما عبر به الشارع فهو الملتزم فإذا عبر بالعلم نعبر بالعلم قد يقول قائل اذا العلم له مرادف ولسان عرب اذا ناتي بالمرادف اذا ناتي الاسماء البارجه لله وعلى ناتي بمرادفاتها كلها وبالصفات كذا هذا نقول مخالف للاصل وهو ان اسماءه جل وعلا توقيفيه وأن, وان صفاته جل وعلا توقيفيه اذا الفرق بكونه يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفه نقول لي ورود النص لورود النص ثم نقول الصواب انه يخبر بالمعرفة عن البارجه لله وان لم يقل عارف لكن يخبر لانه جاء النص بذلك تعرف الى الله في الرخاء قال يعرفك في الشد اسند الفعل الى البارئ جل وعلا وهذا ليس من قبيل التقابل لان التقابل هذا يحتاج إلى الى نص يحتاج الى قرينه تدل على ذلك فاذا كان كذلك فالاصل جواز الاطلاق على كل ائمه اللغه على أن المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفه ولذلك فسر بعضهم العلم بالمعرفه بل عرف بعض الاصليين وهم قله قالوا العلم هو المعرفة هو هو المعرفه او معرفه المعلوم او ادراكه المعلوم هذه كلها متقاربه والعلم اين الذي يدور حوله قال في القاموس او قال في مختار الصحاح قبل وعلم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه ها هذا مختار الصحاح من كتب اللغه المعتمده قال علي عالم الشياء بالكسر يعلمه علما عرفه ففسر العلم بماذا بالمعرفة وفي القاموس علمه كسمعه علما بالكسر عرفه ففسر العلم بماذا بالمعرفة وقال في شرحه تاج العروس علمه كسمعه علما بالكسر عرفه هكذا في الصحاح وفي كثير من امهات اللغة هذا شهاده تعتبرها هكذا في الصحاح وفي كثير من امهات اللغه يعني اكثر كتب اللغة التي امهات تعتبر مرجع امات عبر بعض امهات هي التي تعتبر امات في المرجع في فهم كلمات العرب أن العلم بمعنى المعرفة اذا اكثر اهل اللغة على ماذا على الترادف المعرفة هي العلم والعلم هو هو المعرفه ثم قال وزاد المصنف في البصائر حق المعرفة يعني أراد به ماذا زيادة ليست مرادفه وانما حق المعرفة يعني كمال المعرفة هو العلم اذا دون ذلك لا يسمى علم لكن هذا مخالف لما عليه أكثر اهل اللغة قال ثم قولهم هذا وكذا قول فيما بعد وعلم به كسمع شعرا هكذا قال في قاموس علم به كسمع شعر قال صريح في أن العلم والمعرفة والشعور كلها بمعنى واحد العلم والمعرفة والشعور كل هذه الالفاظ بمعنى واحد وهو الصحيح ان العلم هو المعرفة والمعرفة هو والمعرفة هي العلم وانه يتعدى بنفسه في المعنى الأول وبالباء الى السعمل بمعنى شعارة يعني ثم اختلاف فيما إذا تعدى بنفسه فيفسر بالمعرفة واذا تعد بالباء فيسر بماذا بالشعور لكن العلم والمعرفة والشعور بمعنى واحد والاختلاف في التعدي وعدمه لا يستلزم اختلافا في المعاني الاختلاف في التعدي وعدمه او في العمل وعدمه قل هذا لا يستلزم اختلافا في في أصل المعنى قال بعد ذا وهو قريب من كلام اكثر أهل اللغة هذا الكلام لأن لان من بعض العلم ينازع في قول العلم مرادفاً له للمعرفة قل لا الصواب انه مرادف للموا اكثر اهل اللغه على هذا عينيذ نقول هذا يكاد ان يكون اجماع ثم قال والأكثر من المحققين دين العبارات التحقيق وهذه كما ذكرت لكم هذه عباره يستعملها بعض العلم لافاده ماذا افاده تنتبه يعني كما انصح التعبير قال كلمة ارهابيه لا المحققون على كذا يعني انتبه لا تخالف قل لا لان التحقيق معناه ذكر الشيء بدليله هذا الذي يستعمل عند ارباب الحواشي حينئذ يكون النظر باعتبار الدليل لا باعتبار ماذا باعتبار القول ولا قائله فاذا قال المحققون على كذا قل من هم المحققون ولذلك قد يعتبر هذا اللفظ صادقا على بعض في مساله وينفيه عنهم في مساله اخرى فياتي يقول قال المحققون كذا ويدخل معهم شخص سلام مقيم واذا خالفهم قال قال المحقق كذا فأخرج ابن تيميه من القيم كيف تصفه تارة بالتحقيق وتاره بعدم التحقيق هذا تهريج وليس بتحقيق اذا هذه الكلمه لا وزن لها وانما ينظر الى إلى القول وإلى دليله وأما القائل فهذا قد يصيب في موضع ويخطئ في في مواضع قال ولا من المحققين يفرقون بين الكل يعني بين العلم وبين المعرفة وبين الشعور قال والعلم عندهم اعلى الأوصاف لماذا لأنه الذي أجاز إطلاقه على الله تعالى هذا دليل ليس بدليل لماذا لأن مرد الوصف إلى الباري جل وعلا هو أعلم بنفسه جل وعلا فاذا اطلق وصفا التزمناه واذا لم يطلق وصفا ولفظا توقفنا فيه حتى ياتي النص اذا عدم اطلاق البارز جل وعلا المعرفة على ذاته او كونه وصفا لا يسلزم أن المعرفة ليست مرادفه لي للعلم وأطلق العلم على ذات على نفس جل وعلا واجعله وصفا لا يسلزم أن المعرفة كذلك بل نتوقف فيها لعدم وجود النص وإلا العصر انهما مترادفان في في المعنى قال لانه الذي أجاز اطلاقه على الله تعالى ولم يقول عارف في الاصح لم يقول عالف في الاصح لكونه لا يرادف العلم هذا تعليل هذا الذي اراد لو كانت المعرفه مرادفة للعلم لجاز أن يقال عارف كما قال عالم هل هذا دليل صحيح الجواب لا اولا ليس هذا تفريقا بين اهل اللغه بمعنى أنه لم ينقل والشرع واللغة سابقة على الشرع حينئذ نحتاج إلى تفريقة بين بين الكلمتين في لسان العرب قال ولم يقول عارف في الأصح ولا شاعر والفروق مذكوره في مصنفات أهل الاشتقاق والصواب انه لذلك انا بنعرض عليها ان اكثر الفروق التي ذكرها إنما هي فروق مصطنعه انما هي باعتبار العلم للصلاح باعتبار العلم للصلاح لماذا لأن العلم في للصلاح هنا حدوا بماذا بكونه جازما اذا المعرفه يدخل فيها ما ظن ولا شك أن العلم هنا أقوى اذا قلنا العلم خاص بالجازم والمعرفة خاصه بالظن حين قلنا العلم اعلى درجة من من المعرفه فهو كذلك لكن لا نسلم بكون العلم خاصا بالجزم وقال الراغي الاصفهاني العلم إدراك الشيء بحقيقته ادراك الشيء بحقيقته وذلك ضربان ادراك ذات الشيء والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه يعني إدراك الذات الثاني ادراك الحكم او الوصف للذات ادراك الذات هذا علم وهو الذي يعبر عنه من يفرق بين العلم والمعرفه بأن المعرفة للذوات والعلم للصفات وهذا تفريق الحادث بل الصواب أن متعلق العلم الذوات والصفات وأن متعلق المعرفه الذوات والصفات وأما التخصيص هذا يحتاج الى إلى مخصص وليس ثم مخصصا كلام مصاحبا المفردات هنا يدل على أن مسمى العلم الذاء أو متعلق احسن متعلق العلم الذات والصفات والاحكام سواء كانت تاره بالاثبات وتاره بالنفي ولذلك قعد اولا العلم إدراك الشيء بحقيقته ثم قال وذلك أي العلم او الادراك للشيء بحقيقه الذي هو العلم ضربان ادراك ذات الشيء ذات زيد الثاني الحكم على الشيء اذا فرق بين ماذا بين ادراك الذات وبين إدراك الحكم للذات وكلاهما علم خصص بعضهم ما يتعلق بالذات الذي هو متعلق المعرفه خصص المعرفه بادراك الذوات وما عاد الذوات سماه ماذا سماه علما قل هذا مخالف لما عليه اهل اللغه قال والثاني الحكم على شيء بوجود شيء هو موجود له او نفي شيء هو منفي عنه فالاول هو المتعد إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم والثاني إلى مفعولين نحو قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات قلنا العلم هنا بمعنى بمعنى الظن وأطلق فيه البحر المحيط بأن هذا الاستعمال مجازي وليس كذلك هذا بناء على التفرقة حصلت التفرقة اولا ثم قعدت عليه قواعد فقيل العلم جزم حينئذ فان علمتمهن مؤمنات قالوا الامام حله اصلا القلب ولا يمكن الاطلاع على ذلك اذا العلم هنا بمعنى بمعنى الظني وحينئذ صار ماذا صار استعمالا للفظ في غير موضعه ولسان العرب صار مجازا والصواب أنه ليس ليس مجازا لان العلم قد يكون جزما وقد يكون ظنا قد يكون متعلق المفرد وقد يكون متعلق ماذا المركب وفي المصباح المنير العلم اليقين يعني يطلق ويراد به اليقين وهو الجزم وكذلك هو أحد استعمالاته أو أحد افراده احاده العلم اليقين يقال عالم يعلم إذا تيقن وجاء بمعنى المعرفة أيضا جاء بمعنى المعرفه ايضا اذا يستعمل العلم بمعنى اليقين الذي عنه الرازي وغيره بكونه جازما وياتي بمعنى المعرفة التي هي قد تكون ب خاصه بالظنيات اذا جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال العلم اليقين وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما جاءت بمعناه يعني كل منهما استعمل استعمال الاخر واذا كان كذلك فالاصل الحقيقة لا اصل قال ضم كل واحد معنى الاخر اشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل كل واحد منهما مسبوقا به بالجهل من الفوارق بين العلم والظني بين العلم والمعرفه قالوا المعرفة مسبوقه بماذا بالجهل والعلم لا يسبق به بالجهل كيف لا يسبق بالجهل وبنو ادم لا تعلمون شيئا الله عز وجل كيف لا يكون مسبوقا بجهل كل منهم مسبوق بجهل العلم مسبوق بجهل العالم عندما صار عالما قبل ذلك ماذا كان ها من الراسخين بالجهل وهو صغير كذلك اذا المعرفه مسبوقه بجهل والعلم كذلك مسبوق بجهل واما التفرقة التي يذكرها بعض من فرق بين اللفظين العلم لا يكون مسبوقا بجهل والمعرفة تسبق به بجهل قال هنا لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل لان العلم وان حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل وفي التنزيل مما عرفوا من الحق قال أي عليم فسر المعرفه بالعلم وقال تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم أي لا تعرفونهم الله يعرفهم وقال زهير واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي اي واعرف فسر العلم بماذا بالمعرفة واطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين والفرق بينهما الصلاحي هكذا عبر في المصباح المنير في يوم واو الصحيح ان التفريقه بين العلم والمعرفة انما هي الصلاحيه وليس عليها دليل من لسان العرب البتة وهنا قال واطلقت المعرفة على الله تعالى لأن حد العلمين هذا لانه جاء في النص عينذي نكون من قبيل الاخبار لانه جاء بالفعل فلا باس ان يقال الله يعرف لا اشكال فيه وأما جعله من باب التقاب وقل هذا مجاز اصلا هذا يعتبر ماذا يعتبر مجازا تعرف على الله يعرفك عينيد قابله به بالمعرفه ان حصل حصل ان لم يحصل فلا قل لا ليس الأمر كذلك قال هنا وأطلقت المعرفة على الله تعالى لانها احد العلمين والفرق بينهما الصلاحي لاختلاف تعلقهما وهو سبحانه وتعالى منزه عن سابقه الجهل وعن الاكتساب لانه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون وعلم صفه قديمه لقدمه قائمه بذاته فتستحيل عليه الجهل واذا كان علما بمعنى اليقين تعد إلى مفعولين واذا كان بمعنى عرفة تعد إلى مفعول واحد وقد يضمن معنا شعرا فتدخل الباء فيقال علمت وعلمت به واعلمته الخبر واعلمت به وعلمته الفاتحه والصنعه وغير ذلك تعليم فتعلم ذلك تعلما اذا هذا كله المراد به ماذا أنه لا فرق بين العلم والمعرفه وهذا هو المعنى او هذا هو القول الصحيح وهو عليه اكثر اهل اللغه حينئذ اذا فسر العلم بما ذكره الرازي فهذا الصلاح خاص به أو خاص به بهذا العلم يعني إذا اعتبر قوله هو الصحيح حينئذ نكون ماذا يكون الصلاحا خاصا به واما في لسان العرب فيما يفسر به كلام البارجه لو علا فينظر هل العلم هنا بمعنى اليقين بمعنى الجزم بمعنى الظن الى اخره حينئذ ينظر فيه ويتامل لأن له افرادا وإذا كان كذلك حينئذ نقول العاصر فيه النظر باعتبار السياق والسباق قال ابو بكر النقاش سمي علما العلم سمي علما لانه علامه يهتدي بها العالم لانه علامه يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس وهو كالعالم المنصوب بالطريق قال واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصور خاص أو تصديق خاص وهما اللذان يوجبان لمقام به تمييزا لا يحتمل النقيض هل العلم بهذا القيد الذي ينقسم الى تصور وتصديق تصور خاص وليس التصور العام والتصديق الخاص هل هو بهذا الاعتبار يحد أو لا يحد بينهم خلاف قال في التحبير اختلف العلماء في العلم هل يحد ام لا فذهب الأكثر إلى أنه يحد يعني يعرف هل يعرف او لا يعرف ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصى ولا يسلم اكثرها من خدش وتزييف وقد ذكر ابو الخطاب بن عقيل وغيرهما من ذلك حدود كثيرة وزيفوها ومما قال يحد أصحابون الحنابل ولا اشعاعيه والمعتزله وغيرهم ثم ذكر حدودا ثم قال الرابع وهو الاولى قاله بن حمدان فقال هو صفه يميز بها الانسان بين الجواهر والالسام والاعراض والواجب والممكن والممتنع تمييزا جازما مطابقا قول تمييزا جازما جازما اخرج ماذا أخرج المعرفة والظن الى خليه فلا يسمى فلا يسمى علما هذا الذي عناه ومعناه للآمدي ونقح ابن الحاجب في مختصره فقال هو صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض صفه هذه الصفه تكون ماذا قائمه به ها بالعالم ذاته وهي صفه من الصفات كالحياه والاراده هي قائمه بالذات هذه الصفة لها مقتضى بمعنى انها إذا تخلف مقتضاها تخلفت الصفه مقتضي ومقتضى فالعلم هذه صفه تقتضي ماذا تقتضي تمييزا بين الجواهر والاعراض بين الواجب والممكن بين الضار والنافع بين الحق والباطن وهذا التمييز لا يحتمل النقيض وإذا كان كذلك لا يكون إلا جزما لا يكون الا الا جزما فقوله صفه هو كالجنس للحد يتناول جميع صفات كالحياه والقدرة والإرادة وقول يميز المتصف بها تمييزا جازما اخرج جميع الصفات إلا صفة المذكور التي العلم لكن بقي الحد متناول الظن والشك والوهم لأنها جميعا صفات توجب تمييزا لكن ليست على وجه الجزمي وقول جازما أخرج ذلك وقول مطابقا المطابق المراد به الموافق لما في نفس الامر خرج به الجهل ان الجهل قد يكون جازما لكنه لا يطابق ما في نفس الامر وحينئذ يسمى يسمى جهلا فاخرج الجهل المركب فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض فهو بمعنى حد ابن الحاجب وهو قريب من حد الفخر الرازي كذلك وهو الذي كره المصنفون الفخر حكم الذهن ايضا الجزم لموجب طابقه حد العلم الفخر هذا فاعل لفعل محذوف أو مبتدا خبره محذوف وهالخلاف هنا بناء على خلاف على الخلاف في اصل المرفوعات ما هو فمنهم من قائل أن أصل المرفوعات الفاعل فعنيد جعل الفخر هنا بالرفع جعله فاعلا لفعل محذوف قال الفخر قال الفخر اذا الفخر هذا فاعل اين فعله محذوف هل يجوز حذف الفعل وبقاء الفاعل نعم يجوز من راى أن أصل المرفوعات هو المبتدا قال لا الفخر قائل قدر له ماذا جعله مبتدا وقدر له خبرا وقدر له خبرا على كل كلاهما كلاهما جائز والفخر المراد به هنا الفخر الرازي فخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين شافع اصول المتكلمين النظار أو صاحب البدع المعروفه قال الفخر اي قال الفخر الرازي في المحصول أو مبتدا حذف خبره اي الفخر قائل حد العلم حكم الذهن الفخر قال ماذا حد العلم حكم الذهن حد العلم هذا مبتدا مؤخر الحكم الذهني هذا خبر مقدم ويجوز العكس لكن الاول اولى لماذا لان العلم اذا قلت العلم كذا فالعلم المحدود هو الاول أن يجعل ماذا مبتدا لانه في حقيقة والمحكوم عليه والمحكوم عليه الذي يجعل ماذا يجعل مبتدا اذا حد العلم يعني حقيقه العلم حكم الذهني حكم الذهني هذا مو هذا خبر خبر مقدم حكم الذهني هذا خبر مقدم لقول حد العلم ويجوز العكس حكم الذهني هذا نسب ماذا نسب إلى الذهن حكما وهل الذهن يحكم قلنا نعم باعتبار ان ما يكون حديث النفس هذا داخل في ماذا فيما يصدق عليه أنه ما عنه ذكر الحكم كما سبق قريبا حينئذ نقول الذهن يحكم كما أن الإنسان يحكم بي بلسانه وكذلك يحكم بي بذهني فمراد الاحكام حينئذ اما الى الالفاظ وإما الى الاذهان واما الى العادات الاخرين حكم الذهن أي ذو الجزم اي تفسيريه وذو الجزم اي صاحب الجزم مراد به الجازم وحكم الذهن هنا دخل فيه ماذا دخل فيه العلم والظن و إذا الشك بين أمرين والوهم إذا حكمنا به بجعله حاكما كذلك ذو الجزم اي الجازم اخرج به الظن ها والشك والوهم فقوله الجازم خرج به الظل والشك والوهم لموجب بموجب كسر الجيم اي لمن يقتضيه خرج التقليد قال في التشنيف المراد بالموجب في كلام الإمام اما العقل أو الحس أو المركب منهما يعني قيده به بهذا النوع فحينئذ الموجب الدليل إما عقلي واما حسي أو المركب منهما والشارع خارج كذلك أين الشرع لوجود لهم لا يتكلمون في الشرعيات وانما يعنون به ماذا العقليات ولذلك العقل يفيد القطعة الشرع لا يفيد قطعا فلا ياخذون عقيده من من الشرع لم ياخذون من ماذا من العقل لأن كلها تفيد الظن ولا تفيد القطعة فجعلوا المصدر هو ماذا هو العقل وليس هو هو الشرع وهذا شرك فيه في الربوبيه وشرك في العباده كذلك لماذا لماذا أي اي تشريع نعم ان الحكم الا, إلا لله لكن الا ينظرون هذا العلم نحن نعصل ونطرد الأصول ان الحكم الا لله في ماذا في يتعلق بالدنيا والاخره فيما يتعلق بالدين والدنيا فما يكون من مسألة يقع فيها نزاع في أمور الدنيا فمردها إلى الله عز وجل كذلك ما يتعلق به بالدين فاذا كان كذلك فالمصدر التشريع سواء كان في باب العقائد أو في مدونها انما هو الكتاب والسنه فاذا قيل العقيده لا تؤخذ من الكتاب والسنه فقد أشرك وصدق عليه قول جل وعلا افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذه الايه تنزل على أهل البدع من الاشاعره وغيرهم لانهم يؤمنون بالكتاب والسنه في أخذ أحكام الصلوات والصوم والزكاه الى اخره ويقفون مع الالفاظ يقول هذه حقائق ويبقى الامر على ظاهره ويبقى النهي على ظاهره واذا جاءت العقيده قالوا لا لا بد من الرجوع إلى قال الفارابي وابن سينا الى اخره هذا شرك اكبر هذا يعتبر من من الشرك الاكبر فتامل وداعا من التقليد قال هنا فالاول قسم الى بديه ونظر يعني العقل والثاني العلم بالمحسوسات أو المحسات وثالث ينقسم إلى التواترات كان حسا سماعا والا في المجربات الحدسيه قوله لموجب يعني لامر نقتضيه مطابق هذا خرج به ماذا الجهل لا بد يكون مطابقا مطابقا يعني موافقا لما في نفس الامر فان لم يطابق فهو الجهل حد العلم يعني تعريف العلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق حيز تصوره بمحقيقته بمقادينه السيا قال العطار وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي لاشتماله على الذاتيات ولذلك اختلف هل يحد أو لا يحد ولم يختلف هل يرسم او لا يرسم لأنه قد ينتفي الحد ولا ينتفي الرسم الرسم معروف انه يكون بالأثر والحكم واللازم حينئذ الخلاف هل يحد أو لا يحد في العلم هو من اسهل ما يكون ولا يحتاج الى احد ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه الأسماء وهذه الالفاظ لفظها حقيقتها إذا قيل ما المحبه المحبه هي المحبه ما الخوف والخوف هو الخوف العلم هو العلم والظن هو الظن فكل يدرك ماذا من هذه الالفاظ ما يدركه من المعنى الذي إذا أطلق اللفظ صرف الذهن اليه فلا يحتاج الى ماذا إلى أن يعرب الجنس والفصل الى اخره على كل مرادهم هنا من الخلاف هل يحد أو لا يحد المراد به الحد وليس المراد به الرسم ولذلك قال وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي لاشتماله على الذاتيات وقيد الحيثيه للاحتراز عنه من حيث الحصول فانه ينقسم الى ضروري ونظري ومن حيث تصوره بالرسم المميز له عن غيره بدون الاطلاع على الحقيقة فانه سهل يعني الرسم سهل وليس بصعب وليس بي كما قال الجويني فيما يتعلق بحد العلم وقد ظن الامدي ان الخلاف في مطلق التعريف فاستبعد كلام إمام الحرمين والغزال الاتي يعني ظن الامدي أنه في مطلق التعريف ليس في الحد وفرق بين العبارتين او لا مطلق التعريف دخل فيه الرسم الرسم لا خلاف فيه هنا دين استبعد العامدي ان يكون خلاف في تعريف العلم قال كيف يكون هذا واستبعد كلام الغزالي وابن الجوينا لكن الصواب انه ماذا انما جوز الرسم ومنع لعسر يمكن لكنه فيه عسر وهو أن يحد بالذاتيات لان الذاتيات من خصائص الحدود واما الرسم فيكون به بالعراضيات قال فأفاد الشارح أن محل الخلاف انما هو الحد الحقيقي للرسمي فرق بين مسلتين فالعهدي حد العلم العهدي والمعهود العلم التصديقي المشار اليه بقوله وجازمه الذي لا يقبل التغير علم فيكون التعريف لنوع من العلم لا لمطلق العلم وقضيه كلام غيره الاطلاقه يعني الرازي عرف نوعا من انواع العلم اذا كان كذلك فلا خلاف بمعنى انه لو اراد ان يعرف الجازم فقط حينئذ يعرفه بما ذكر لا اشكال فيه لكن مطلق العلم بتقيد الجازم المطابق للواقع هذا خطا ليس بالصواب لأن العلم في لسان العالم مرادف ل للمعرفة والمعرفة والعلم ليس من لي لا يقيدان به بالجازم دون دون غيره وكل منهما قد يكون جازما وقد لا يكون جازما اذا تعريف صاحبنا هذا أو تعريف فخر الرازي هذا بناء على ما الصلح عنده من ما جرى عليه ثم ضروري يراه يوسفين وابن الجويني نظري عسر نحن لم نقف مع كثير من التعريفات لأن أكثر ساقطه وانما نعرف العلم بانه ادراك المعلوم أو معرفة المعلوم أو ادراك الشيء بحقيقته أو كما قال فيه الشمسيه هناك العلم ادراك المعاني المطلقه كل تعرف صحيحه لأن المراد بها المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي اذا هو خطا ليس بصوابه ثم ضروري راه يسفر وابن الجوبين نظري عاسر ثم للترتيب الذكري ضروريا راه من ها فخر الرازي را العلم, العلم ضروريا يعني امر بدهي واذا كان امرا بدهيا فالاصل فيه ماذا البدهيات والضروريات لا تحد لا تعرف هنا وقع اعتراض عليه كيف عرفته وقلت انه ضروري سياتي قال ثم للترتيب الذكر ضروريا رااه اي را الفخر الرازي العلم ضروريا أي قال الامام الرازي في المحصول ضروري أي تصوره بديهي أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب فكل علم يحصل هكذا بديهيا فلا يحتاج إلى تعريف لان علم كل احد حتى من لا يتاتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بانه موجود لا يحتاج الى كسب وهذا ما يسمى بالعلم الحصولي او الحضور عالم بانه موجود حينئذ هو ابله أو صبي لا يفهم حينئذ حصل له العلم أو لا حصل له العلم لماذا لكونه ضروريا لا يمكن دفعه اذا إذا كان كذلك فلا يحتاج الى الى حد بل العلم هو العلم قال لان علم كل أحد حتى من لا يتاتى منه النظر كالبله والصبيان بانه عالم بانه موجود أو ملتذ أو متالم هذا ضروري بجميع اجزائه بجميع اجزائه لانه اراد العلم الذي هو التصديق والتصديق عنده ما لا مركب وليس هو العلم الذي التصديق يكون بسيطا لانه ليس له اجزاء بل هو جزء واحد فقول بجميع اجزائه اراد بالاتصورات الاربع ومنها تصور العلم بانه موجود وملتذ أو متعلم بالحقيقه وهو علم تصديقي خاص فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقه ضروريا وهو المدعى اذا أراد أن يبين لك أن ان العلم الذي والتصديق الخاص بجميع اجزائه ضروري لماذا لأنه في بعض تصوراته هو ضروري والمركب من الضروري وغير ضروري فكانت النتيجه أن العلم بهذا المعنى يكون ضروريا واجيب عن اعتراضه أو دليله السابق أن البديه لكل أحد ليس هو تصور العلم بأنه موجود بل حصول العلم بذلك وهو لا يستدعي تصور علم يعني اذا علم انه موجود فقد علم ماذا علم حقيقه العلم او علم بوجوده علم بوجوده فهذا هو البديهي ونحن نبحث في ماذا في حقيقة العلم اذا فرق بين المسالتين فلا يستدل بهذا على ذاك فاذا فاذا كان من ذكره منا الصبيان ونحوي قد علم أنه موجود فحصل ماذا فرض من أفراد المعلومات وبحثنا في ماذا في حقيقة العلم فهل كل من علم بوجوده علم حقيقه العلم ليس هذا المراد اذا هذا هو المدعى فاستدل بماذا بما يحصل للاحاد بكون قد حصل العلم عنده وليس الأمر كذلك فكل من علم بحاله وكان هذا العلم ضروريا بديهيا لا يستلزم ذلك أن يعرف مطلق العلم بل هو شيء آخر شيء اخر هذا الذي يرد عليه فالبديه لكل أحد ليس تصور العلم حتى يستدل بأن هذا قد يحصل للبعض بانه موجود بل الحصول العلمي بذلك وهو لا يستدعي تصور العلم به فضلا عن بداهته كما أن كل أحد يعلم أن له نفسا ولا يعلم حقيقتها صحيح تعلم ان لك نفسا هذا علم مقطوع به لكن ما حقيقه النفس اذا هذا شيء آخر فتعلم بدهيا أنك موجود لكن ما حقيقه العلم هذه مسألة أخرى اذا فرق بين بين النظرين وعلّله في بالتشنيف بقوله لان ما عدا العلم لا يعرف إلا به يعني بالعلم فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له يعني غير العلم كاشفا للعلم ولاني اعلم بالضروره كوني عالما بوجودي وتصور العلم جزء منه وجزء البديه بديه هو الذي كنه سابقا فتصور العلم حينئذ يكون بديهيا وهذا رده عليه واجاب عن الأول بقوله بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم وما عاد العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم <تصفيق> اليس كذلك ما عاد العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم لا بحقيقه العلم وتعريف العلم وانما ينكشف بحقيقه العلم بذاته يعني مسمى العلمي التي هي الصفه التي ينكشف بها ويحصل بها التمييز وأما بتعريف العلم لا يحصل به العلم وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن العلم به واجيب عن الثاني أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده كما هو راي الجمهور فلان التصورات الواقعه في القضايا ليست باجزاء للحكم فقد يكون بدهيا التصورات ولا يكون الحكم ماذا بدهيا لأن هذا من قيام ماذا المهية على الشرط فلاذا الداخله تنفي هو استدل بماذا استدل بان بعض التصديق بدهي والتصديق عنده مركب من أربعة حينئذ إذا كان بعضه بدهيا فالكل بدهي ما تركب من البدهي فهو بدهي حينئذ نقول لا هذه منفكه التصورات على الصحيح ليست على راي كانت التصورات الصحيح أنها شروط وليست بشطور ولذان قال فلان ان التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم وانما هي شروط واما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو راي الامام فلانا نمنع أن اجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري يعني مدعاه ممنوع بل يكفي باعتبار صادق عليها أو يكفي بالاعتبار الصادق عليها فاستدلاله بكون هذه فاستدلاله بكون هذا تصور ضروريا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقه العلم ضروريا بل الصواب عندهم ليس المركب من بديهي وغير يكون بديهيا العكس هو الصواب كذلك عندما نقول القياس إذا ركب من مقدمتين النتيجه تكون باعتبار ماذا باعتبار المقدمتين إن كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجه قطعية وإذا كانت مركبه من قطعي وظني فالنتيجه والنيه تتبع الاخص الاقل كذلك مره معنى هذا حين ما كان في بعض تصوراته بداهيا والاخر ليس بداهيا الاصل ان اولى كن بداهيا هذا العصر في قوله يوسفر ها يوسفر ثم ثم ضروري يراه يوسفره يعني, يعني العلم ضمير هنا يوسفر الضمير يعود الى العلم قال سافر كضرب اضاء واشرق كاسفر يعني يظهر من غير توقف على نظر وكسب يسفر يعني ينكشف ويظهر ويضي ويشرق دون ماذا دون حد ثم ضروري رؤاه رااه ضروريا مفعول به مقدم يسفر يعني يتضح ويظهر وينكشف فإذا كان ضروريا فلا يحتاج إلى حد لا يحتاج الى الى حد وابن الجويني نظري عسير هذا القول الاخر يعني وقال إمام الحرمين ابن الجويني العلم نظري نظري العلم نظري لكن حده عسرا واذا كان عسرا يدل على ماذا على إمكان حده لكن فيه ماذا فيه عسره فرق بين بين نوعين لكن حده عسرا جدا لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه وانما يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرهم وهذا رسم يعرف بالتقسيم والمثال وعرفنا أن التقسيم والمثال هذا داخل في حد الرسم اذا يعرف لكن لا يحد اذا يعرف لكن لا, لا يحد فرق بين بين النوعين وفي ذلك اعتراف بإمكان التعريف في الجمله ومال المصنف لهذا هذا بقوله فالراي الامساك عن تعريفه يعني عن تعريف العلم قال في البحر قال الرازي ضروري اذ به تعرف الاشياء فلو عرف العلم لوجب ان يعرف برينه لاستحاله تعريف الشيء بنفسه يعني لازم منه الدور والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم الدور ثم قال في موضع آخر هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق بالضامن فكانه قال بأنه ضروري ويحد اذا على قول الرازي نجمع بين الأمرين الفخر حكم الذهن ايد الجزم ثم ضروري الراي اذا هو ضروري ويحد وهو قول نسب اليه حينئذ نكون قد تناقضا يكون ماذا يكون قد تناقض وهذا تناقض ووجهه ان فائده حد الشيء ان تصور حقيقته ضروره واذا كان ضروريا فلا فائده فيه في حده فالتصوير حينئذ والتصور ان حصل من حده وكونه ضرورة اذا حده حصل التصور ضرورة وهو ضروري فتحصيل الضروري حينئذ صار ما وقال غيره ضروري ولا يحد وهذا نسب لابن الحاجب انه ضروري ولا يحد فإذا جعلنا قول الفخر الرازي انه ضروري ويحد صار مستقلا القول الثاني ضروري لا لا يحد وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه والموجود في المحصول ما ذكرته اولا قال السيوطي شرحه وفهم صاحب جمع الجوامع أن الإمام يرى أنه ضروري وماذا اطلق الإمام في باب الاصول اراد به فخر الرازي سما اماما وعرفنا ان هذه العبارات لا يجوز اطلاقها لكن نحكيها تباعا حكاية الكفر ليست كفرا وحكاية البدعه ليست بدعه اذا بين ذلك نحن نبين انه ليس بامام بل هو من ائمه البدع هذا الا من يكفره وإذا قلنا بانه مبتدع حينئذ نحكم عليه بكونه لا يصح ان يقال بانه امام هذه العبارات لا يجوز شرعا تعتبر دينا لا يجوز شرعا إطلاق هذه الالفاظ على أئمة البدع وعلى من تلبس به بالبدع فضلا عما يتلبس به ما هو من نواقض الإسلام فلا يقال إمام ولا يقال شيخ الإسلام لا سيما العبارات التي تدل على الاقتداء والتاسي هذا لا يجوز هينئ إذا أطلق حافظ لا اشكال فيه الحافظ يطلق على اليهودي حافظ والنصراني حافظ مبتدع على المسلم على العدل يقال حافظ عالم لا اشكال فيه لان ليست عبارة تعديل أما إمام هذه وان كان قد يقال بأنها عبارة تعديل لانه قد يكون امام فيه الشيطان إمام لاولياءه وفرعون امام لكن في الشرع جاء هذا اللفظ هينئ الامام يعتبر ماذا الاثر فيه أن يكون السليم العقيده وإذا كان كذلك فمثل اولى المبتدعه لا يجوز اطلاق هذه الى الفض لكن نحن نذكره في كتب الاصول ونبين بعد فتره وفتره اننا نحكي فقط واذا قيل الإمام فالمراد به الفخر الرازي قال هنا وفهم صاحب جمع الجوامع أن الإمام يرى أنه ضروري وأنه يحد أنه ضروري وأنه يحد فحكاه عنه مع حكاية قول بأنه ضروري لا يحد فحكى القولين ضروري يحدو وعليه الفخر الرازي وضروري لا, لا يحد وأشار إلى الزامه التناقض يعني حصل تناقض عند الفخر الرازي قال وليس كما فهم يعني خطا ماذا خطا صاحب جمع الجوامع ابن السبكي تاج السبكي وعندهم ابن السبكي هذا أقل منزله من الامام فتخطئته اولى من تخطئه الامام ولذلك هم لا يتجرؤون اصلا هذا المسلك ليس عندهم عند ارباب الأصول وغيرهم ان النقد والاعتراض هذا غير معتبر وغير مقبول اصلا وإنما يسلك فيما إذا كان ثما ما ينبني عليه تخطئه الاوائل كامام الحرمين والرازي لاخره فيخطئ المتأخر الصغير يخطئ ويسلم يسلم الكبير ولذلك قال هنا وليس كما فهم لان الإمام إنما حدده اولا بناء على قول غيره إنه نظري يعني الحد ذكره اولا بناء على ماذا على أن العلم نظري فاحسن الحدود حينئذ هو هذا الحد لو سلمنا كانه يقول لو سلمنا انه نظري فحد حينئذ يكون ماذا حكم الذهني الاخير لكن هو لا يرى هذا بل يرى ماذا أنه ضروري وإذا كان ضروريا فلا فلا يحدث فجمع بينهما تاج السبكي واخطا في الفهم ونسب للامام ما لا يليق أن ينسب اليه والتناقض بينه ان يعتبر العلم ضروري ثم يحد هذا تناقض هذا عندهم يعتبر من من السفه لا لا ينسب الى احد البت قال هنا وليس كما فهم لان الامام انما حده اولا بناء على قول غيره انه نظري مع سلامة حده مما ورد على حدودهم الكثيره ثم قال انه ضروري اختيارا فلم يختار الحد لانه لا يجري على أصله وانما لو سلم بأن العلم نظري فأحسن الحدود هو هذا الحد لكن اختار ماذا أنه ضروري وينمن عليه انه لا يحد اذا ليس عندنا قول إن العلم ضروري ويحد هذا وقع وهم للتاج السبكي وانما القول انه ضروري ولا يحد وهو عليه ابن الحاجم قال ثم قال انه ضروري اختيارا دل على ذلك قوله في المحصل يعني من كتاب آخر اختلفوا في حد العلم وعندي أن تصوره بديه أي ضروري يعني اختار نصا ونص على ذلك أن ان العلم ضروري بديهي وليس بي بنظري حقق ذلك الشيخ جلال الدين ولذلك اصلحت العبارة في النظم وقدمت حكاية الحج عنه على حكاية اختياره لكونه ضروريا كما هو الواقع في المحصول وإن افهمت عبارة جمع الجوامع خلافه حيث اخره اذا حصل عند صاحب الجمع لبس والصواب من ذكره صيوط من كوني الفخر انما اختاره انه اختار أنه ضروري وعليه فلا يحد فرجح هنا باختياره في كتاب آخر قد ذكرت لكم ان النظر في قول العالم من حيث هو إنما ينظر في كلامه في المساله في مضانه وليس كما هو الشأن من أهل البدع إذا ارادوا قولا وقفوا مع قول لامام وتركوا عشرات النصوص قل لا هذا ليس من سيم اهل السنه والجماعه وانما ينظر في في المتكلمين فاين تكلم عن هذه المساله تكلم في كذا وكذا فرجح الصوت هنا بما ذكره في محصل الافكار من كوني قد نص نصا على أن العلم بديه واذا نص العالم في موضع فما احتمله في مواضع أخرى حينئذ يكون متشابها فيحمل على على المحكم هذه طريقة علم مطلقا في تقرير البدع وفي تقرير غيرها ينظر في كلام العالم بمجموع كلامه ليس في محل واحد هذا اذا رادها في الهوى في نفسه حينئذ هذه العبارة محتمله لما يقول فياتي بها ويقف معها وما عداها عشرات النصوص حينئذ نقول هذا ليس من سيمه اهل الحق قال في الجمع والعلم قال الإمام ضروري ثم قال هو حكم الذهن هذا الذي تبس على التاج العلم قال الإمام ضروري ثم قال يعني الإمام هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب عنيد فهم ماذا الاعتراض على الفخر الرازي وقال إمام الحرمين هو نظري عاسم أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفايه هذا المراد بالعسر عسر اذا يمكن لكن فيه عسر قال فالراي بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الامساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقه الخوض في العسر قال كما أفصح به الغزالي تبعا له ويميز عن غيره الملتبس به من اقسام الاعتقاد بانه اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عندهما انما هذا اعتبر من من الرسم وظاهر ما تقدم صنيع الإمام الرازي انه حقيقة عندهم قال في البحر وقال امام الحرمين القشيري والغزالي يعسر تعريفه بالحد الحقيقي وانما يعرف بالتقسيم والمثال ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين الضاد واعترض عليهم الآمدي بأن القسمة المذكوره ان لم تكن مميزه له عما سواه فليست معرفة وإن كانت مميزة فذلك رسم وهذا إنما يرد لو احالا الرسما لو احالا الرسم ورد اراده العامل لكن احالا ماذا الحد الحده بين الحد والرسم وهو غير ظاهر من كلامهم والمختار أنه يعرف بالحد الحقيقي كغيره لكن ما سلكه اهل اللغه في تعريفه هو المراد حينئذ العلم معرفة المعلوم ثم قد يكون بديهيا قد يكون نظريا وهذا وصف لذات العلم لنفس الصفة وأما المعلوم فهذا أمره آخر سياتي ثم عليه الاكثرون يطلقون تفاوتا يرده المحققون هذه مسالة أخرى تتعلق بمي بالعلم هل يتفاوت في نفسه فيكون في بعضه اجلا من بعض واوضح ام انه على مرتبة واحدة على مرتبة واحدة اختلفوا في العلم هل يتفاوت فيقال علم اجل من علم املا هذا محل نزاع عند عند اهل ثم عليه الاكثرون يطلقون تفاوت ثم للترتيب الاخباري أي ثم بعد العلم بما تقدم أخبرك بالاتي عليه أي على العلم الاكثرون من أهل الأصول يطلقون يطلقون اطلقت القول إذا أرسلت من غير قيد ولا شرط يعني يعبرون عن العلم ويخبرون عن العلم بأنه يتفاوت هل يتفاوت في نفسه أو يتفاوت في جزئياته أو يتفاوت بحسب متعلقاته هذا المحل الصراع بينه هل الصراع بينه والصواب انه يتفاوت في نفسه وفي جزئياته وبحسب متعلقاته لأن الوصف بالعلم كالوصف بالحياه والإرادة والقدرة ونحوها فكما يقال في القدر انها تتفاوت وفي الاراده انها تتفاوت وفي الحياه قوه وضعفا تتفاوت كذلك العلم يتفاوت في نفسه يعني الصفه التي يحصل بها التمييز تتفاوت وكذلك في جزئياته قلنا بان ثم فرقا بين الجزئيات والصفه واعتبال المتعلقات كلها يعتبر ماذا انها داخله في في التفاوت قال وثم ما عليه الاكثرون يطلقون تفاوتا في جزئياتهم اذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين اقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث اذا صور بين بين مسالتين ورده المحققون المحققون جمع محقق والمراد به من يثبت المسألة بدليلها اذا الذين قالوا بانه يتفاوت كانه فيه تهمه بانهم اثبتوا المساله بغيره بغير, بغير دليل ولذلك هذه الكلمة ينبغي أن تحذف عند ذكر المسائل والترجيح فلا يقال اهل التحقيق وانما يقال القول كذا ادلته كذا وأما أن يقال بأن هذا القول خلاف ما عليه المحققون قل هذا وين استعملها بعض اهل العلم وقد يعبر ابن القيم بذلك وكذلك بالتحقيق قل هذه نسبيه يعني في التحقيق عنده هو باحتبال نظرته والمحققون باعتباره حكمي هو واما باعتبار نفس المسألة فليس عندنا إلا قول ودليل ثم الدليل يصح ولا ولا يصح ولا يصحب يصح ولا يصح سواء كان القائل ممن سمي بالمحقق أو من غيره كذلك هذا والضابط فالميزان ليس فيما ينسب إلى الى اهل التحقيق ولذلك نسمع هذه الكلمه كثيرا ونراهم يتناقضون فدارت قول قال المحققون القسمه ثنائيه الماء ليس إلا طاهر ونجس والقول بكونه طاهر غير مطهر لا اصل له ويعني به الشيخ سلام تيم رحمه الله في مواضع قال الفاتحه ركن في كل ركعه جهريه كان او سواه على المحقق الاخر الشيخ سلام تيميه كيف هذا هذا لعب هذا ليس بعلم انت ادخلته مره وتخرجه مره هو صار محققا بمعنى أنك وصفته بالتحقيق مما تقول بالمحققون في هذه المسألة تقيده لكن هذا لا يفعل لا يقولونه ولا يفعلونه فلنقل هذه يجب يجب لأنها لانها مما ترهب الناس اذا اذا قال المحققون فانه يعني قف لا تتجاوز اهل التحقيق قال هنا ورده اي قول الاكثرين ورده اي قول الاكثرين المحققون قائلين انه لا يتفاوت لا يتفاوت العلم لا يتفاوت النفي هنا ليس لمطلق التفاوت وإنما اثبت التفاوت ولذلك بالنظر إلى الى الخلاف المسألة يكاد أن نقول بأنهم اتفقوا على التفاوت لكن هل التفاوت في نفس الصفة او الصفه لا تتفاوت والتفاوت باعتبار المتعلقات هذا الذي وقع في النزاع بمعنى أن الصفة لا تتفاوت في نفسها ولكن يحصل لها تفاوت باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلقات ولذلك إذا ذكر هذا القول المحققون قائلين انه لا يتفاوت العلم إلا بكثره المتعلقات فمن كثرت مسائله حينئذ هذا اكثر علم من غيره لكن ليس بذات المساله ليس بذات الصفة وإنما بماذا؟ باعتبار المتعلقات وإلا الصفة هي شيء شيء واحد قال ورده المحققون قائلين انه لا يتفاوت العلم إلا بكثره المتعلقات التي هي متعلق العلم أي لا يتفاوت في جزئياته يعني في حقيقته لأن العلم من قبيل الكليات والكليات هذه موجوده في ضمن جزئياته وذلك إذا عبرت قلت فيما سبق العلم يتفاوت باعتبار نفسي باعتبار جزئياته باعتبار متعلقاته الاول والثاني شيء واحد لأن العلم باعتبار ذاته هو شيء واحد قائم يعني المفهوم مفهوم العلم شيء واحد قائم في الذهن وجوده حينئذ يكون في ضمنه جزئياته فلا فرق بين بين النوعين أي لا يتفاوت في جزئياته فليس بعضها ولو ضروريا اقوى من بعضها ولو نظريا هكذا وصل بهم المنحى ليس بعضها ولو ضروريا اقوى من بعضها ولو نظريا يعني الضروري ليس اقوى من من النظر فلا يت شيء واحد كما قالوا في مسألة الكلام قلنا كلامنا قالوا ماذا قالوا هو نوع واحد وهذه المساله شبيهه بها لأنهم عندهم لا شاعر فيما يتعلق بعلم الله عز وجل هو شيء واحد لا يتعدد والتعدد باعتبار ماذا باعتبار المتعلقات حنين صفة البارجه اللوعاله التي هي العلم هل هي متعدده العلم بالزيت غير العلم به عمر غير العلم بالسماوات غير العلم بالمستقبل بما كان بما لم يكن هل هو متعدد في ذاته ام انه شيء واحد كالكلام النفسي هو شيء واحد والتعدد باعتبار ماذا المعلومات المتعلقات هو صفه واحده ام تعلق بي ها سمي ماذا سميت تورات به القرآن بالقران يتعلق بالانجيل ان تعلق بموسى الى خين هو شيء واحد والتعدد باعتبار المتعلق العلم علم الباريجا لو عند الاشاعره عند بعض الاشاعره كالكلام النفسي فهو شيء واحد في ما يتعلق بعلم المخلوقين ذهب بعضهم إلى قياس علم المخلوق على علم الخالق حينئذ جعل علم المخلوق شيئا واحدا لا يتعدد والتعدد يكون باعتبار ماذا باعتبار المتعلقات هذا السر في كون بعضهم قد ذهب إلى ان علم المخلوق هو شيء واحد لا يقبل التعدد والتعدد انما يكون باعتباره المتعلقات قياس علم المخلوق على الخالق انظر اين اوصلت عقولهم يقيسون العلم الحادث المخلوق على علم البارئ لو على الأزل اين الجامع يا اصحاب العقول اين العله الجامعة اين الجامعة ليس عندنا جامع لا مشابهه ولا مقارنه الا في اللفظ واصل المعنى فحسب وما عده ثم فارق بيننا بين النوعين اذا بعضها ولو كان ضروريا ليس أقوى من بعض ولو كان نظريا وإنما يتفاوت بكثره المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثه اشياء والعلم بشيئين من يعلم ثلاث مسائل من الفقه ليس كمن يعلم مسالتين من يعلم مئة مسألة ليس كمن يعلم خمسين مساله اذا زاد علمه او لا تفاوت لكن باعتبار ماذا باعتبار التعدد واعتباري التعدد يعني ليس تعدد الصفة وانما تعدد المتعلقات هذا زاد 100 مساله هذا نقص ولذلك قال فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثه اشياء والعلم بشيئين بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم اتحاد العلم يعني لا يتنوع كالكلام لا يتنوع عند بعضها بناء على تعدد بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما هو قول بعض الاشاعره قياسا على علم الله تعالى وهذا قياس باطل فاسد والاشعري وكثير من المعتزله على تعدد العلم بتعدد المعلوم كما قالوا هناك ماذا أن الكلام يتنوع هنا كذلك العلم يتعدد وهذا هو الحق العلم يتعدد فالعلم بزيد ليس هو عين العلم بغيره ويدخل تحت العلم الجزم وغير الجزم ولا شك ان ثما فرقا بين الجزم وبين غيرهم والاشعري وكثير من المعتزله على تعدد العلم بتعدد المعلوم واجابوا عن القياس بانه خالين عن الجامع بل هو قياس فاسد يعني الجامع المراد به العله قال في التحبير اختلف العلماء في العلم هل يتفاوت أم تفاوته بكثره المتعلقات وأما نفسه فلا يتفاوت اذا التفاوت باعتبار المتعلقات فمن نفى التفاوت في نفسه اثبت التفاوت باعتبار المتعلقه اذا ف قاعده الكل قائل بالتفاوت وانما اختلفوا في محل التفاوت هل هو العلم في جزئياته تتفاوت بعضها اقوى من بعض أم أنه شيء واحد وباعتبار المتعلقات تفاوت الصواب أنه يتفاوت في في نفسه فصفه العلم ذاتها متفاوتة بعضها اقوى من من بعض كما أن الحياة متفاوته كما أن الاراده متفاوتة والقدرة كذلك متفاوتة قال فيه قولان لهم هما روايتان عن أحمد ولينظر في صدق الروايتين احدهما يتفاوت وهو الصحيح وعليه الأكثر قال ابن قاضي الجبل في أصوله في التواتر هل يفيد العلم ام لا لما قال من نفى افادته العلم لانه يحصل منه التفاوت وهو مناف لليقين واجاب الرازي عن ذلك بجواب غير سديد قال الأرموي والجواب أن هذا ليس بجواب بل الحق ان المعلوم ان المعلومات تتفاوت يعني في ذاتها المعلومات تتفاوت قال ابن قاضي الجبل وهي مساله خلاف وعن أحمد فيها روايتان الأصح التفاوت فإن نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبينما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصل فيهما هذا يقين هذا يقين لكن نشعر في انفسنا ماذا أن أحد اليقينين اعلى من الاخر فالعلم ذاته متفاوت ليس في بدرجه واحدة وقال أيضا ابن قاضي الجبل في موضع آخر واختلفوا في المعلومات هل تتفاوت في روايتان عن احمد في المعرفة الإنسانية المعرفه التصديق يتفاوت في نفسه تصديق اعلى واقوى من من تصديق ولذلك الناس عموما ولو كانوا مسلمين تصديقهم بالله وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وتصديقهم بالقران وتصديقهم باليوم الاخر يختلف هذا تصديق يثمر العمل باليوم الاخر وما يكون فيه وهذا لا لا يثمر ذلك قال ابن مفلح قال بعض اصحابنا يعني به الشيخ تقي الدين وشيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد يعني تزيد في نفسه وفي ذاته وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان هل تزيد هل تقبل التزايد والنقص روايتان والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور اهل السنه امكان الزيادة امكان الزياده في جميع ذلك وقال الشيخ تقي كذلك في بحث مع القاضي ابي يعلى في مساله الاحساس وما يدرك بالحواس هل يختلف قال الا أن ان القوى التي الاحساس وسائر العلوم والقوى تختلف فجعل سائر العلوم تختلف وقال هذه المسألة من جنس مساله الإيمان هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا حينئذ ما قال العلم في نفسه لا يقبل فالايمان لا يقبل الزيادة والنقصان فإن سلم في مواضع وقسلم ببعضهم قال الزياده هنا ليست باعتبار ذات الايمان بل باعتبار المتعلقات بل باعتبار معمدات التصديق فلا يقبل الزياده والنقصان عندهم شيء واحد وإن قيل بالزيادة فهو لامن خارج عنه ليس لذاته والصواب ان ذاته يقبل الزياده والنقصان قال ابن العراق الاكثرون على التفاوت اي يكون علم أجل من علم ونقله في البرهان عن ائمتنا وحكى إمام الحرمين في الشامل أنه لا يتفاوت عند المحققين واختاره الابياري في شرح البرهان قلت وهو الروايه الثانيه عن أحمد فعلى هذا تفاوته بكثره المتعلقات لكن لا ينسب ككمذهب للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ثبتت هذه الرواية حينئذ يكون الروايه الاولى هي المرجحة المرجحه ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الايمان الكبير أن نفس العلم والتصديق يتفاضل نفس العلم ونفس التصديق في نفسه في ذاته الصفه هي تتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والاراده والسمع والبصر والكلام بل سائر الاعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك فاذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الاخبار عنه يتفاوت واذا قال قائل العلم بشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزله قوله قدره على المقدول الواحد لا تتفاضل الى اخر كلامه وقد ذكره بتوسع في الإيمان الكبير فليرجع اليه ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص قياسه على أنه من قبيل العلوم للاعمال خلافا للمعتزله قلت اهل السنه والسلف على أن الإيمان يزيد وينقص وهذا محل اجماع بينهم والمساله معروفة مشهوره والقران مملوء من ذلك مما ذكر بعضها البخاري في صحيحه وغيره من الامه قال في البحر قال قفال الشاشي امتحن الله عباده وفرق بين وجوه العلم فجعل منه الخفي ومنه الجلي لان الدلائل لو كانت كلها لان الدلائل لو كانت كلها جليه لارتفع التنازع وزال الاختلاف لو لم يكن علم اخفى من علم أين يحصل الخلاف الخلاف انما يحصل في ماذا في محل الخفاء ليس في محل الظهور فلو كان جليا واضحا بيينا حينئذ كيف حصل النزاع قال فلو كانت الدلائل كلها جليهه ارتفع التنازع وزال الاختلاف وما احتاج الى تدبر وفكر ولبطل الابتلاء ولم يقع الامتحان ولا وجد شك ولا ظن ولا جهل اذا لو كان العلم لا يتفاوت أين الظن أين الشك اين الوهم ان ارتفعت هذه كلها لأن العلم حينئذ يكون مطابقا يعني مطابقا للمعلوم ولو كانت كلها خفيه لم يتوصل الى معرفه شيء منها اذ الخفي لا يعلم بنفسه وإلا لكان جليا قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات قال وإذا ثبت أنه ليس بخفي ولا جلي ثبت أن منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي الى اخر كلامه فدل ذلك على أن الصواب أنه يتفاوت في نفسه ويتفاوت كذلك باعتبار الجزئيات ويتفاوت كذلك باعتبار متعلقاته ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون ردهم مردود عليهم لانه مصادم للمعقول والمنقول والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين